بوك تو ساز مئة مئة قطر زوصوك الظروف الظروف مار اتسر ميك شوه حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة. لم يحصل قد. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ شو؟ لا. لم يحصل قد. لا. لم يحصل قد. شينكي. أحد. لا أحد. أحد. لا أحد. إشمر أن يت بالكيد. بيج بالكيد. أتعرف أحدا هنا؟ أتعرف أحدا هنا؟ نعم. نعم إشمرك يت شينكي. لا. لا أعرف أحدا هنا. لا. لا أعرف احدا هنا ميغ مارنم مازال لم يعد مازال لم يعد شو كيف مرض هل ستستمر في البقاء هنا طويلا هل ستستمر في البقاء هنا طويلا نعم مار نن شكاي مردوك إت لا لن أبقى هنا لأطول بتاتا لا لن أبقى هنا لأطول بتاتا ميك بالامي شمي شيء آخر لا شيء أكثر شيء آخر لا شيء آخر سرتن ميك بالاميت تإني أ أن تشرب شيئا آخر؟ أ أن تشرب شيئا آخر؟ نعم. مارن لا. لا أريد أي شيء آخر. لا. لا أريد أي شيء آخر. شيء حصل. لم يحصل. شيء حصل، لم يحصل. إيفت مار بالاميت. هل حصل أن أكلت شيئا؟ هل حصل أن أكلت شيئا؟ نعم، مغنم التمشمت. لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. لا، لم يحصل أن أكلت أي شيء. ميغ بلقي مار شنكي ما زال أحد ليس من أحد ما زال أحد ليس من أحد سرتنى ميغ بلقي كافيت هل ما زال أحد يريد قهوة؟ هل ما زال أحد يريد قهوة؟ لم مار شنكي le, lejse min ahad. Le, lejse ahad. A szövegeket és a könyvet megtalálja az interneten a www.book2.de cím alatt.